وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد والصلاة والسلام كنا وعدنا اللقاء الماضي أننا الحديث لله على فضله على خلقه رسله أن سنكمل وبعد قد وأشرف في خير ع ن قول الله جل وعلا ولتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاه الله من فضل الى اخر الايات المتضمنه لهذا السياق المبارك وبينا في اللقاء ا ل أ و ل أ ن الله جل وعلا بعد أ ن ب ي ن ما كان من حال المنافقين وتثبيطهم الناس ب ح ج ة الموت ذكر هنا كما س ي أ ت ي قال جل ذكر هو لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا اللام هنا ن ا ه ي ة بالاتفاق لا ا ل ن ا ه ي ة وتحسبن هذا الفعل أ ص ل ه حسب هذا مضارع منه والعرب تزعم أ و النحاه يقولون إ ن ا ل أ ف ع ا ل ا ل ن ا س خ ة للمبتدا والخبر ث ل ا ث ة أ ق س ا م كان و أ خ و ا ت ه ا ثم أ ف ع ا ل ا ل م ق ا ر ب ة والرجاء والشروع وهي ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة ما يعرف ب ظن و أ خ و ا ت ه ا ويقولون إ ن ظن و أ خ و ا ت ه ا هذه تنقسم إ ل ى قسمين أ ف ع ا ل قلوب و أ ف ع ا ل تحويل و أ ف ع ا ل القلوب تنقسم كذلك هي نفسها إ ل ى قسمين أ ف ع ا ل يقين و أ ف ع ا ل تدل على الرجحان فحسب بمقتضى كلام العرب تدل على الرجحان لكنها هنا تبين ا ل أ م ر بجلاء ق ل رب العالمين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء بل قبل أ ن ن أ ت ي للمعنى تسمى عند العرب أ د ا ة إ ض ر ا ب و إ ذ ا كان ما بعدها ج م ل ة فهي إ ض ر ا ب على كل حال كان بعدها مفردا او ما كان بعدها مفرداً أ ج م ل ة لكن إ م ا أ ن تكون إ ض ر ا ب إ ب ط ا ل و إ م ا أ ن تكون إ ض ر ا ب انتقال إ م ا أ ن تكون إ ض ر ا ب إ ب ط ا ل أ و إ ض ر ا ب انتقال من هذا ا ل ت أ ص ي ل النحوي ن أ ت ي لمعنى ا ل آ ي ة قال أ ص د ق القائلين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أ م و ا ت ا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون تلحظ أ ن الله جل وعلا أ ث ب ت لهم الوفاه والموت بقوله قتلوا و أ ث ب ت لهم ا ل ح ي ا ة بقوله أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون فعندما يقال إ ن فلانا مات ويورث تزوج زوجته من بعده ويدفن في ا ل أ ر ض هذا بمقتضى قول الله جل وعلا قتلوا وعندما يقول قائل إ ن الشهداء أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون فرحين ي فهذا بمقتضى قول الله جل وعلا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون وهذا خبر عن الشهداء على خلاف بين العلماء هؤلاء الشهداء شهداء ماذا هل ا ل آ ي ة نزلت في شهداء بدر أ و في شهداء أ ح د أ و في شهداء بير م ع و ن ة والصواب أ ن ه ا إ ل ى شهداء أ ح د أ ق ر ب لكنها تعم كل شهيد قتل في أ ر ض ا ل م ع ر ك ة و أ ر ا د بحربه إ ع ل ا ء ك ل م ة ا ل ل ه أ ر ا د بحربه وجه الله قال ربنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون الروح أ ي ه ا المبارك لا تفنى إ ن م ا موتها أ ن تنفك عن ماذا تنفك عن الجسد و أ ح ي ا ء المؤمنين و ارواح المؤمنين ح ي ة لكن ح ي ا ة الشهداء ح ي ا ة أ ر و ا ح الشهداء أ ع ل ى مقاما من ح ي ا ة أ ر و ا ح من مات من المؤمنين لهذا خص الله جل وعلا بالذكر و إ ل ا لو كانت أ ر و ا ح الشهداء مثل ارواح غيرهم لما اصبح في الايه للايه معنى لكن قول الله جل وعلا بل احياء عند ربهم يرزقون المعنى بل هم أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون وجيء بقول الله جل وعلا عند ربهم يرزقون ل ت أ ك ي د أ ن هناك ح ي ا ة ح ق ي ق ي ة لهم ح ي ا ة أ ر و ا ح لكننا نجهل كنها و إ ن جل ما ورد أ ن ه م في حواصل طير خضر ت أ و ي الى قناديل م ن ذهب م ع ل ق ة في ظل في ظل العرش وتسرح في ا ل ج ن ة و ت أ ك ل من ثمارها وهذا مما عده الله جل وعلا للشهداء ل أ ن ا ل ش ه ا د ة ليست ب ا ل أ م ر الهين الله يقول ويتخذ منكم شهداء خالد رضي الله عنه و أ ر ض ا ه حارب مئات المعارك وما كتب الله له أ ن يموت شهيدا قال الله جل وعلا بل أ ح ي ا ء عند ربهم يرزقون فريحين بما اتاه م الله من فضل ه الفرح ق س م ة فرح يتعلق بالملذات ا ل أ خ ر و ي ة وهذا محمود على كل حال وهو المراد ب ا ل آ ي ة فرح يتعلق بالملذات ا ل أ خ ر و ي ة وهو محمود على كل حال وهو المراد ب ا ل آ ي ة وفرح دنيوي بالملذات ا ل د ن ي و ي ة وهذا ينقسم إ ل ى قسمين ملذات د ن ي و ي ة تعين على ا ل ط ا ع ة فهذا محمود وهو المراد بقول الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وفرح لا يتعلق به فضل من الله وعون على ا ل ط ا ع ة فهذا مذموم وهو المراد من قول الله في القصص إ ن الله لا يحب الفرحين فالله جل وعلا هنا يقول فرحين ي بما اتاهم الله من فضله من هم الفرحون ي الشهداء ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذه ا ل آ ي ة فيها معنى خفي حتى تلحظوا ا ل آ ن نرجح ح ن ن أ ن الحديث عن شهداء ح د شهداء ح د خرجوا جمحا مع المسلمين منهم طائفه قتلت استشهدت و ط ا ئ ف ة ماذا بقيت بقيت أ ح ي ا ء هؤلاء الشهداء أ ن ع م الله عليهم بما أ ن ع م عليهم عندما قال عند ربهم يرزقون مع الرزق الحسي الذي أ ع ط ا ه م الله جل وعلا إ ي ا ه إ ل ا أ ن ح ي ا ة المؤمن ا ل ح ق ة في عالم ا ل أ ر و ا ح في عالم الفهم في عالم العقول المدرك ة عن الله كلامه فجمع الله لهم ما بين المتاع الحسي و المتاع العقلي أ ي ن المتاع العقلي أ ط ل ع ه م الله جل و علا أ ي الشهداء على ما سيكون من أ م ر إ خ و ا ن ه م المؤمنين الذين تركوهم في الدنيا فعلموا مما أ ط ل ع ه م الله علي أ ن هؤلاء المؤمنين الذين كانوا مع النبي في أ ح د لا تصيبهم ن ك ب ة بعد اليوم فبلغ الله عنهم هذا الكلم كما في الحديث فقال الله جل وعلا عنهم يستبشرون ب ن ع م ة يستبشرون عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله و يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من الذين لم يلحقوا بهم إ خ و ا ن ه م من ا ل ص ح ا ب ة أ ل ا خوف عليهم ولا هم يحزنون أ ي أ ن المؤمنين بعد أ ح د لن تصيبهم ن ك ب ة و ا ل آ ن أ ب س ط يد التاريخ لم يهزم المسلمون بعد بعد أ احد إ ل ى أ ن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ا ل ث ل ة ا ل م ب ا ر ك ة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد لم تصبها ف ا ج ع ة في الجيش حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ا ل ث ل ة نفسها خرجت في الخندق خرجت في في م ع ر ك ة خيبر خرجت في تبوك خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت في فتح م ك ة ولم تنكب يس... قال الله جل وعلا الا خوف عليهم ولا هم يحزنون نحرر ما معنى الخوف والحزن هنا الخوف غم يصيب الانسان إ ن س خوف و ء ع ق ب يصيب ة غم ا ل إ س ا ن خوف سوء ع ا ق ب ة هذا يسمى خوف إ ذ ن هو في المستقبل والحزن غم يصيب ا ل إ ن س ا ن إ م ا ل ف و ا ت نافع أ و لحصول ضار إ ذ ن هو في ماذا في الماضي غم يصيب ا ل إ ن س ا ن إ م ا ل ف و ا ت نافع أ و لحصول ضار فيصيبه ح ز ن نطبق النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام لما مات إ ب ر ا ه ي م هذا ف و ا ت نافع أ و حصول ضار ي أ ت ي ا ل ا ث ن ي ن قال إ ن العين لتدمع و إ ن القلب ليحزن ا ل ف ا ئ د ة من السياق و هو المهم أ ن من أ ح س ن الاتجار مع الله ب ا ل إ ي م ا ن والعمل الصالح لا يصيبه خوف ولا حزن لما الجواب قلنا ما هو الخوف غم يصيبك من حلول سوء ع ا ق ب ة ولا يمكن لمن كان صادقا في نيته صالحا في سريرته له من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة أ ن يصيبه سوء ع ا ق ب ة إ ذ ا انتفى ماذا انتفى الخوف وما دام صالحا سيقبل على ن ع م ة الله سيدخل ا ل ج ن ة ولا يمكن أ ن يحزن أ ح د على شيء من الدنيا فاته و الله قد كتب له ماذا كتب له ا ل ج ن ة محال أ ن يحزن هذا معنى ان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون الله جل و علا يقول ب ن ع م ة من الله و فضل والفرق بين الاستبشارين الاستبشار ا ل أ و ل استبشار لماذا للغير ل أ ن الله قال الذين لم ي ر ح ق و ا بهم اما الثاني استبشار بحصول ا ل م س ر ة للنفس الاستبشار الثاني بحصول ا ل م س ر ة لماذا للنفس يستبشرون ب ن ع م ة من الله وفضل و أ ن الله لا يضيع أ ج ر المؤمنين ومن يريد ان يبقى ثابتا ً في الدين فليجعل بين عينيه هذا الجزء من الايه و أ ن الله لا يضيع أ ج ر المؤمنين فالنفس إ ق ب ا ل و إ د ب ا ر واقدام و إ ح ج ا م وقد ت أ ت ي ك نفسك زوجتك ولدك يثبطك عن العمل الصالح و إ ن م ا ينتصر على هوى النفس وعلى ما تقوله ا ل ز و ج ة ويبتغيه الولد ويمليه القرين بقول الله جل وعلا و أ ن الله لا يضيع أ ج ر المؤمنين فمن يتاجر مع الله لا يمكن أ ن يخسر و ا ل م ت ا ج ر ة مع الله جل و علا إ ن م ا تقول على ا ل إ ي م ا ن و العمل الصالح و هؤلاء الشهداء و من معهم من المجاهدين و كل من آ م ن و عمل صالح انما تاجروا مع الله في أ ع ظ م شيء وهو و هو النفس إ ن الله اشترى من المؤمنين أ ن ف س ه م و أ م و ا ل ه م ب أ ن لهم ب أ ن لهم ا ل ج ن ة هذا ما يمكن أ ن يقال حول قول الله جل وعلا وَلَا تحسبن الذين قُتِلُوا أَمْوَاتَهُ الَّذِينَ سَبِيلِ اللَّهِ تَحْسَبَنَّ فِي على أ ن الذين قتلوا في سبيل الله من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لكن ممن ح ف ظ لنا التاريخ قول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سيد الشهداء حمزه و ح م ز ة كنيته أ ب و ع م ا ر ة وهو أ خ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه واستشهد يوم احد قتله وحشي كما مر معنا في دروس س ا ب ق ة وهو رضوان الله تعالى علي ه كان له أ ع ظ م ا ل ب أ س يوم يوم ب د ء وممن استشهد مع رسول الله مصعب بن عمير وخلق كثير من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي النبي وفيا لهم فلما أ ن ز ل الله عليه قوله اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم نبيكم نبي و أ ي نبي ب د أ ب ا ل أ ق ر ب نزلت في عرفه ف ب د أ بمن حول ا ل ن ا ق ة يقول لعلي لا أ ل ق ا ك م بعد عامي هذا يودعه ثم أ ت ى ا ل م د ي ن ة ف ب د أ ب ا ل أ ك ث ر والذين ماتوا من غير ش ه ا د ة أ ك ث ر ممن ماتوا شهاده ف أ ت ى البقيع ودعا أ ه ل ه ثم رقى المنبر قبل أ ن يرقى المنبر علم ا ل أ ن ص ا ر بمرضه فجلسوا في ن ا ح ي ة يتباكون فجاءهم الصديق و الفاروق يسالانهم عن سبب بكائهم ف أ خ ب ر و ه م بمرض رسول الله و شفقتهم من أ ن يموت فعاد الصديق والفاروق ف أ خ ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد المنبر وعليه ع ص ا ب ة يعصب بها ر أ س ه قال الراوي من ا ل ص ح ا ب ة وما ر أ ي ت النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر بعدها اي أ ن ه ا في آ خ ر أ ي ا م حياته ا ل آ ن هي طرائق وفاء فقال أ و ص ي ك م ب ا ل أ ن ص ا ر خيرا ف إ ن ه م كرشي وعيبتي و أ ث ن ى عليهم ثم نزل قبلها وهذا موضوع الشاهد في سياق الحديث ذهب إ ل ى أ ح د فاتى فأت الشهداء الذين ماتوا في أ ح د فسلم عليهم واستغفر لهم وصلى عليهم و د ع لهم يودعهم بقي أ ن ا و أ ن ت لم نره ولم يودعنا ولم نودعه لكن بيننا وبينه موعد هو حوضه فمن رضي بالله ربا و ا ط م أ ن ت نفسه أ ن الله لا رب غيره ولا شريك معه و أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله حقا بعثه بالهدى ودين الحق ف أ ح ب رسول الله وسعى جاهدا أ ن يستقيم و إ ن كانت له عثرات وزلات لكنه يتبع ا ل خ ط ي ئ ة بالاستغفار ثم لم يقع منه أ ذ ن للناس سلم الله قلبه ولسانه من أ ن ي أ ت ي أ ح د ا من الناس يذمه ولو قدر أ ن أ ح د ا في أ ي زمان ممن عرف بالصلاح قال قولا فقهيا غير مقبولا ف إ ن القول الفقهي يبين للناس بدليله نصحا للدين لكن القائل لا يجوز ل أ ح د أ ن يمس عرضه بطرف ل أ ن عرضه محفوظ بقواطع الشرع إ ن دماءكم و أ ع ر ا ض ك م و أ م و ا ل ك م حرام عليكم ك ح ر م ة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فلا يجوز أ ب د ا ل أ ي أ ح د كائنا من كان أ ن يمس عرضه ولو بمثقال ذره ل أ ن المحفوظ بنص قطعي لا يقبل القدح فيه إ ل ا بنص قطعي بقدر والكلام في الصفات غير الكلام في الذوات فالكلام في الذوات في أ ح د بعينه إ ن م ا هذا ل أ ه ل القضاء ليس ل ع ا م ة المسلمين ولا لعلمائهم ف ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا راع هذا بفقه أ ي ن م ص ل ح ة الدين و أ ي ن عرض أ خ ي ه مع محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع توحيده الذي هو أ ع ظ م ما افترضه الله على عباده فهذا يرجى أ ن يقدم على الحوض ويسقى من يد محمد صلى الله عليه وسلم ومثل هذا و إ ن كان سهلا ً هينا ً قوله لكن الثبات عليه دونه خرط القتاد لكن